خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من النار فبأي آلاء ربكما تكذبان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 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تكذبان يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللؤلؤ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تكذبان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 إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 لا جن فبأي آل ربكما تكذبان يعرف المجرمون بصي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 سب وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات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 ربك تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آل ربك ما تكذبان مدهمتان فباي الاء ربكما تكذبان فيهما عينان الضاقتان فباي الاء ربكما تكذبان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 تكئين على رفرف خبر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام